بسم الله الرحمن الرحيم ألف يام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقسمهما إن كما لمن النصحين فدلاهما بهرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لما أنقما عن الكم الشجرة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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما صرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يريهما سوءاتهما إن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 ولكل أمة أجل فإذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آياته فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كل ما دخلت أمة لعلت اختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا فأتهم عذاباً ضعفاً من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 ولا تلاخون عليكم ولا أنتم تحزنون ولا أصحاب النار أصحاب الجنة ولا دا النار أصحاب الجنة ينفيض علينا من الماء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 فَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 أبلغكم رسالات ربّي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليوذركم ليوذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعود في ملتنا قال ولو كنا كارهين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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى علهم الضر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 ما كر الله إلا القوم الفاسرون. أ ولم يهدر الذين ارثوا الأرض من بعد أهلها اللو نشاؤ وصبناه بذنوبهم اللو نشاؤ وصبناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 تامير الصادق فانلقى عصاه فاذا هي تعبان مبين وندعده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملوم القوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم يريد ان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 فسوف تعلمون لأقطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تملكون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 قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جئْنَا الَّذِينَ أَهْنَوْا عَنِ السُّوءِ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 وَذَرُ ٱلَّذِينَ يُلْفِدُونَ فِىٓ أَسْمَآئِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْمِلُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 قُل لَّمَّا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِغَتِهِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا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 هو سميع عليم إن الذين تقووا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لو لجت بيتها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 وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ